رضي الله عنه وارضاه بمدينة القاهرة في أطرة السبعينيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Mm-hmm. <laughs> Oh, uh, no, no. order لما تيسر من آيات الله البينات من سورة إبراهيم تلاها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم